فحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عم وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون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 النار. وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ